وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفيكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرabiّة إن لم ما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكيرت وتعيها أذن وعيّة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجال ربك فوقهم يومئذ فمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه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 فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغن عني ماليا هل عني عنني خذوه فغلوا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 قلوه إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً لما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً لما تذكرون تنزل من رب العالمين